ضرباؤ ونجري دم عين العين نشكي الحالة عين دي حسين ضرباؤ نجري دم عين العين نشكي الحالة عين دي حسين صحنا يا احنا وبسمك صيحنا صحنا بميحنا وبسمك صيحنا نشكي الحال عندي حزين نشكي الحال عندي حزين ننديب باسمك يا مولان ونشكي لك يا اياد قد عاتل مره بينا تشري دي وسج نو اسمع وين الخار ما تاكل واسمعنا حبال ايتام اسمع وين الارم الثكلا واسمع نحبة كل أيام مهضومين مظلومين مهضومين مظلومين, مظلومين, مظلومين مشكل حال عين ma eiotelle jäkki praательно kaul syy syy uska ma arrei sit si كواني يصيحني الغربه ما لي انا نشكي لك اسمع على ودوني مشكل كيل حالي عين دي حسي بعدوني يونس سيب داماتنا والجبرك حالي جايي علينا هموم وضيقنا شديد عندك نشكي يا والين اسمع صرختنا وشيكوان يا بني الزهرة وحني علين اسمع يا بني الزهرين. وحني علينا صحنا بشدة وإلى المدة صحنا بشدة وإلى المدة مشكل حالة عين بيحزين محتارين عايش بغربة وعندك ليشكي يا العطشان غيره ما له وينيل كبره وانصبلك ما عدا يكران بعديج قد نصبر صدر ما له عاد هاي سنين ما Ahjat, pädej ket niskom, maolanet, aisni, nä päjat, metnä mni täil, ujket nni hmiel, metnä مشكل حالة عندي حسين يا سيد لجرح أحبابك ما ظن يتلايف ويروح كل ما نبقى نعيش بغرب قلبي الشيعي Ruuuuh Haiyi senin Jabrak Zile Lahvaa Nomush Taakal Ruuuuh Haiyi senin Jabrak Zile Lahvaa على بني الزهرة نجري الحسرة على بني الزهرة نشكي الحالة عندي حزين <تصفيق> علينا ضيمة وعاية تتري وعندك نشكي يا مولانا مش تاقين Wachtin, oh hen shop, oh it lion, Jarhe ethan, Gillishwakten, O hen shofe, O it lion, Jarhe and Dane, جرح يصرقك الزحباب مش كيل حاله عين دي حسين مش كيل حاله عين حسين